صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والداريات دروا فالحاملات وقرا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 يؤفك عنه من افك قتل الخراصون الذين هم في غمره ساهون يسالون ايان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم ا ن م به تستعجلون ان المتقين في جنات وعيون آ خ ذ ي ن ما اتاهم ربهم إ ن ه م كانوا قبل ذلك م ح س ي ن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون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 وفي عاد إ ذ أ ر س ل ن ا عليهم ا ر ي ح العظيم ما تذر من شيء أ ت ت عليه إ ل ا جعلته ك ا ل ر م ي ن وفي ثمود إ ذ قيل ل م تمتعوا حتى حين فعتوا عن أ م ر ربهم ف أ خ ذ ت ه م ا ل ص ا ع ق ة وهم ينظرون م ا ا س ت ط ا ع و ا م ن ق ي ا م وما كانوا منتصفين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا نوح ق ب ل إنهم ك ا ن و ا ق و م ا ف ا س ق ي ن و ا ل س م ا ء ب ن ي ن ا ه ا بأيء وإن م و س و ا ه ا ف ن ع م ل ن ا هدون ومن ك ل ش ي ء خ للعلوم ق ن زوجين ا ك ك م ت ذ ر ن ف ف ا ل ى ا ل ل ه إني ل ك م منه ن ذ ي ه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 فويل للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فويل كفروا من يوم للذين من